بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سيم قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 اللَّهُ يَجْتَبِي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَخْتَارُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات فِي روضات الجنات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذَلِكَ هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات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 وَمِنْ آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن فِي ذَلِكَ لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 مَا لَكُمْ مَِّ الْ الجَائ يَوْمَائِذُِ وَمَا لَكُم مِن نَّكير فَإِن أَعْرَضُ فَمَا أَرُسَلْناَاكَ عَلَيهِم حَفِيظًا إنِ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلغُ وَإَِّا إِذَا أَذَقُنَ الْإِسَانَ مِا رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَا